وقفينا على آثارهم بعيس بن مريم مصدقا لما بين يديه من الثورات وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور وآتيناه الإنجيل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 بما أنزل الله فأولئك هم الفاتقون وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم هُ فَْنَهُ بِمَا أَ زَلَب اللَّهُ وَلَا تَتَّبِ أَهُ آ أَهُ مَم جَأَكَ مِنَ الحَقَ لِكُلِّ جَعَلامِن كُمْ شِرتَ وَمِنْهَ ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة وذاك ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ وَأَنحُكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَهُمْ وحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أن ما يريد الله أن يطيبهم ببعض